sagantara radio nun topali alko du jao itata tanisinitya tu sagantara radio nun sagantara muslima balla tu ni sagantara radio nun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك فتوتا في كبجم توتا جالتا توتا هردوف توتا سغنتا راديو نور سغنتا راديو نور مرسا قدر صدفان tagge fattota fi kebajamto tokken sagantale ke nakandabran kesat yero torba bulti halal akkamitti jarrakanjeru irada dedde binee sinifdi esukkenani yadatham tagge fattota fi kebajamto torbe dabre kesat abadit enufuru fatu, harama akkathe sheinike nakabajamo fi jalatamon Bullin näeniran uudubatta nijran. Guilla haratis gyrodaf. Enun farat footi harama katat. Sagantake näkän harake sat kavatniinu vliata nijru. Lagjefatota fi kavajam tota jalatam totaken. Sagantaisheka keinashik gazali Hajita ha. Borumsa gudda rabratanjenne abdi Me, gorumsa gantaisani tisin haavaar sinu. Nuojin turan aferra kenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى له وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا كأنك أرى في ربيتي إن, إن شاء الله تعالى درس ما ليه فرني دبر سن إن شاء الله تعالى ونكاهتي رؤوستي sorban ta rewan ni warra abaditti Fudu sanin tani warra abaditti fudu sanin tani ra dubban eh na kana sababni dubata tinobe mali arkana nikaha o yedubban arkana nikaha ke rukunin ruknin tokofaada eh warri wal fuddu de mulaman arga الخالييني من الموانع ما ني ارى كلها قدانجين كما ني ارى كلها تان ووالفورو يساندو غرا كلها تان وني والفورو دوغو مال ياتون غا هنا ماتيدا وني والفورو دوغو مال ياتون غا غافي ثاني كينو دا وني والفورو دوغو هون كانا ثوم مان جيتو جراتو دا takka Soduma soddum manji 700 daajen way takana inni ko mba kala mati warra abadi tu furun intani sampodanne jirran namako da sagali eh tesumada barte tete tati tafile tani di walin dubbadan inni lammata warra furun ta hu furun sanita walakin sababu doge to jira سببه fudun intani kanu ulama ni man jadanin al muharramat ila al amad haga yero najja haga yero fudun kantaani oso yero sunira haga ruu sade fudun ni ta take ne fudanni jarri wal fudun daa fiyaade ko ni intal tiindim fudda jaru ton o ta adaada isiti wooka adadanle oso isi objala pa go fuun nita waititakana mare fuun kuni hairotip blok gami oso isin tun ka damba nihi kam tu oso taka moto ah, a kadete gesta he oso ka isin he isi sana fuu ni ma bakka jetju waitita kana hagairo ki dok wari hairo ti fuun hintae sun nam hagam je tu ra koana inya dauta hala du ba warihaga iiro daati furo ni sani sanani warihaga ero daati ni sanin wa walitik abu ni sani ko tu da ga walit tu amma kamar ar nukana ka tagu nukana kana ka Tokomali Walumatik kana abu ko sababni walikabu da wanni inni haramata he walikabun do gata kun eh namafur je dan namafur go abu je tum go sanirra to kofan obbale laman, obbole laman, lamman walittik abun bakadakka rabbi ma jara waita muharramata jittino ha taw Beina juma'u jiddu obbole lamani walittik abutu jiddu obbole lamani o waita laman, hinta jiddu bakadakka ti hinta gava bak tahin yo tak kan kahan ni ni taha mambeto ka jata'na kanambeka mu yo isi jala dute o polet si bak kahayi wo pin jetchu walika put og inne lamata mata t_v Jiddu okhboleti abba yti. Abba yti abba Abba in tala. Abba in tala mutana. Beina al marati wa ammatihaa. Jiddu isi adada kara abba. Walit ikkabun hintau. Kunin liian haditha. Se ei Sadafan jiddu isi tivi. Jiddu adada kara hada oboleti. Hada tiiviisi walit ikkabun hintau. Me kaunka siititi. Namasadi. Namasadi. سدين كان كان حديث ستي ربي كلمان كعمتي خالتي كيسة تلو في خالتي داون حديث ستي رسول صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه جدو دي دي جدو ada ada ji takara في di ada ada ji takara hadale wali ti kabon in ta hunika hatu إن أفراد هذا كواليد تك أبون حرامته هو، ها؟ الزوجة الخامسة، الزوجة؟ الخامسة. يوش أنا فاهم ما شاء الله كوني خانان سلاجيرتو أفرام غوثان تي، شنا فادا بديو. يا عجبان أسيب شريان درادات maali fi وان ran tungu to jirtu shadafa fe do nin ta ta shadafa in nim fu da jiru sana inta ta takka arga ce isin sitte he ru majette ni nikahi nawaita jadan lalan asin wanni silarabbi isa halal go de afran gutu ha na kana la kana arga jala tala kajaccu mi dibe kam go ngarar to nda najala sai tifide ta keda mane afuri on waliti kabun banka tokko afuri on banka tokko waliti kabun inta tamma inne arga detana maltu afuri sajala jiratu to ahur ensayarajela to to oge kana quran ni bangke humaabaala ko menan nisae du barkir rawan isin jamma chise wan isin iftole wan halal fuda lamande fuda sadihile fuda ahuri le fuda jere to makete da ahuri kana on dabassoni nto ahuri kana sa darkani sa hasan jarawolama ni tolit kaban ha de ibn tilato kaba kana ti warra dur ku dan fodo رسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم duratti rasul sallallahu alaihi wasallam ahuriti de bisan arkam on de sane to ahuriti de bisani holiwan jumhur alain meda irajuru ahuri on bang kadakka tini ها أخري <أتفقى> كان مالتو روغة في الضبنة وليتك أبوتو وليتك أبوتو روغة بارك الله فيكم إنها فتمنتنا لها جبية أخري كان وليتك أبوتو روغة أجرى قولني لما تأتي أمامكي سجروكا إلى أمد هذا يروض آتي تفوضون محرمات إلى الأمد يعني محرمات مؤقتة هذا يروض آتي بحرامة كجيرن وخناكي إن لما تاهو مالي وكأنه تافه ما كان تحريمه لعارد يزول عارد <تصفيق> وهي تتدو في كنا جميعه جميع, جميع بكتان جرت ولكن واتي أرجمي وانتي أرجمي ثاني فودن الثاني سني مالي إذا كيف سجرت على كم ثبت إذا كيف سجرت إذا كان كأنه كيف من الغير جن إدّا نما بيرو إرّا لكاوت ودّو نما بيرو إرّا لكاوت ودّو كيسا جدّي نمن بيرا إسيطة لها كيسا جدّي نمن توكوين فورا إسيطة نوجد لا بدو جنّان حقا إدّاني سيدا تموتّي الرمال تو حرامة تهي حقا إيرودا حقا إسين إدّا كانا فوس عرّتت إدّا كان كيسا تفورون سنتهوجة جورة تهي مالي في عدة يزيد من الغير نما براء الركالك وتماجنا ها أيوه ماله يو يو كا إددا كتجارات تثاثة الرجعية تزوجم رجيان نيتتاتي إني دفتو لني دندها رجع أذاني في دفتو تها يو Kutli of vuote, jo kutli ja idda kutli ja taha, ha-damietkatan, jatok. Idda kutli ja fatu danda, indanda, raja randi fatu danda, hull en, raja anka vi. Ja itta sana, idda khanake septi nikahiratun tahaita, jarta, irsaisitis, irsaisitis daama kulli buguutee idin kulli buguutee dibbete oita durati ni kaay rabuuse eega ni kaay rabuuse na kanta to maaccila allaaniin killeen siti bubbe seyille aa actuma naawaye je tede duu malin debbuu dan deddi nika haa jaddi ni ka haaraawan debbuu dan deddi je yo ka isihi acci keese nikah ra to ni mata acci keese nikah ra to ni setti in nama birai ra ta hewan no isaka yani masa setti e kiba Inni so يو اي سين تجينابو توتا ديو زانيادا يا ظم بالله ان تلا سلامات هيلم اسلام على رب الرحاتي يو اي سين زانيادا تادي هونيكا غودا تونتا تودا نكاه هيدا تونتا حمونته جنان شينا تيتيشف سانين فوزان هيدا جرا يسي نكاة نسينا هذا عن بيكا متسنين ليه نكاهده تود همتهو دليل ما لجنان والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشركون وحر ما ذلك على المؤمنين وحر ما ذلك على المؤمنين آياني أكون بيكا جدوا لما و الزانيات اللائي يحيوا حاجكون نكاحني ابو محمد الرضي الله عنه ده باني ده بسين ولي رفو رتيلن تو بضاما عقد دي نكاحه رتيلن تو بضام ذلك warri walirafu jali walirafu zina itego dun wa in haramata imuminto taratti jeccugo de warri akede jali akdin isi zina goto nikahidatun harama jeccu lati haddari abu muhammadur allahi itti ishare dabare turban tarihe sati nikahni mushtarakul lahudida jeccukun afan araba معنى كان لمنو نيكا ما كان كانا لمنو نيكا ولي ربولن ما انا منيكا هادي اكو مسان عقد ما انا منيكا هادي قرآن انا لجينو قرانه تيتر كان مشترك اللفظ يته تبهم يوم يجيكم نكاحني مشترك اللفظ وان دنين ته كما انا لجوك ساغ ابو يته يوم انا لما والدين عايدان علماء اصول في شيخ الاسلام من تيميه في علماء ابي تمام عندهم درسي حكمي مشترك اللفظ ذا يو ولنديين معنى لا كمولا معنى لا جت تو هي كمو بكما دكن ازتي منان كلما يو جنوال ديغا ولندي بجران اكاميستي وحر ما ذا زنا غدون جتو ده معنى وان تي بقى ممن تو ترتي حرام حرام لين تركار رام كم نيوجي رهون مومن تو ترتي حرام شكيو ينقب. حرام أميتي حرام چكي وين كب اقدي ايتي زانيه ذات سنهت ولله مومن تو ترتي حرام جيتكوني لما والدين دي ماان صحيحني سنكتي فالرتي ديمان مشترك لا دليل لي اكدتي كجينجا وذ كان وحرم ذلك على المؤمنين يجوم أي الوضع والعقد إثي وجره في نكاها هدتو حراما دليل لتوكو كان جران لما تا لما تا سببان نزول آياني كن إرابي لفتي آياني وحرم ذلك على المؤمنين جدو كن أسبابني إثين إرابي لفتي سببان نزول كن ديسان hak dirajan bakkatanatti sabbi singe rahmatullah alayhi warrawati ofaje do cin aja'i be jadan warrawati ofaje do bakkatanatti ayatan wat itu itifadami warra jadu warasani raja jada tujuh rawati jadu turaji warra jada tujuh cin aja'i be jadan nan mani bi kullil asbab anuzula kana adbirati do warra yero sangkete tizin ambe kabe funu ga patu rati do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 طبعا نزولا عقدي تحون ا يعني سنرددوه احاديثن طبعا يعني كنرددوه تسان ديچو مولن عقدي ديچو دا كننا مثل... عبد المصان ابن مسعود براء اي عائشة الله عنها قالنا جرا ان من زنى الله يحل له زواجها جرا إمام محمد الرّان للتو بسنّ سوّاه والتو بتملّه التوجّهون، نكالمة جرا، كوني كمثلاً خلاف نكُمّريه بوجن نكانا بيكاماد. لما تا، أكُمّثلاً ماز، ورد قرّين آيات كوني منسوخاً ورد جدل لين جرا، إن تبيه. ورد آيات كوني منسوخاً جدل لين جرا، ورد آيات كوني وقت إيكو فرّت في أول تجدل لين جرا، كوني لا تشيوتو صحيحاً مثي جرا نمنول كجيم ash shingitelen ranakalani jiran ha to akana sahiha niti wa'i julen sahiha miti hinna saham teje julen ayanni sahiha miti ayanni jalan zina rebe kamada, ada harama kata he rabbina warata zina zina cindi hatena je der ndogge konillen sanoma gargaara akoma san rabbina ayatho tabaraket dillay ا النساء ان ما اذا هيثيل و اي تاورره و نتبات النساء ان كيساتويتا دوبات غير مساحي حدن حال اذا عفى تزينان غوني عفتي تش تو داتين كතරامال دنجن غوني كديري باتيل جنان غوني كدوي ولو كَانَتْ مصاهاتين او سوكا ذناك بو توتاه دي ري باثه تداو دو جدينا كو توتاه دي لما جاءت زواجونا زواج نثيدام بكو كنا تي سنتلي اكدي محتنى يوتاده ملين كنا الله عليه آخر الزمان كي ستي والرسول هن أرجع مجدن الراء لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحيرة والحريرة والقمر والمعازف حديث أبي موسى العشري أديس بخاري لا غباءه أمة كي ير ورزينا هلالا بدرتو ترفاجاً ورزينا هلالا بدرتو أمان تنا يوم تجينا hala <tiedot> kadidan keta jira akka namni zina kana la fi ceetu ma akka walla tuu de tilale abkum alaa tuu ta fere jira ta jira kana hin argitani ayanni kun marti eh alla zaniyata nikaha hidatun isi dina go hintahu ta dina itti go de itti go hintahu diram fiikum خلافة مرتنو اللا الزني <تصفيق> دوبوان جنو ست ابل ايام كنان وراء وانا كتبتين ابتلاعات هين شارع الرد بيوان نصر رابر بارد امان تانا زمان كنان كنان كنان كنان كنان كنان حال امو في جره كنان كنان كنان كم اقباب دولا اكا معايد ما بن مالك فأد أجي فمي فين جنة اكا امراء غامدية رسولة ربطة صلى الله عليه وسلم دعاك افكني تي شفقم تي اجيفم تي اصررت تي قلق يا ناوية عذاب رقبي كقيا قيامة سن الرجل افكني تي سن اللي سن افكني قرقه من اللي زيني اجيف من اللي زيني اجيف Ega vadi Dogogogora Kasi Geddabouze Ammuma Dogogogora Kasi Sanirra Fagaddu Apka Tauban Tetauba Hakika Daddu One Santici Andisundan Daddu One Santici Andisundan Daddu One Aka tarbi rabbi ki tauba de ya tamu isin isun danta rabbi ti tauba de ya kamiti rehu khutba ke tathin lage ta marte ke san shetat he alimat he talibat he raisa namutu dalaga uhi dalage fu rabbi bata shey ni yar raati fatuana agode akkas naagode je tusun ille wan fatuana gode bisumatu gaata mamale ati le mata makee diga gaata ta shayni sun sirrabaatu min shey ni sun sirrambaatu kanaabu wan fu larabbi ce a baatu ni heddu atum maana sirrati qur'an paddu tinja nabiyya sallallahu alaihi inne sadafa da muharramata ta نما birati ti herumuda to نما nama birati ti herumte nama birati ti herumtesa dirra hedi maisaani ti waddabani addambaade idda iza fi tateoje te de be nikah heda to ni danda walakin haga si muhallilan he ko nin tawu nikah heda de ozo nan fu de wali hirra feji فينطلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نمّد راجت يا كهرمثة إن والي الرث كمحللا تهيم في والين جراتني قاهم رجبي والتبسيه يك إدّا يسأو بتدّي اتصدي بيوبر باج اتصدي بونددايا. سني اندرت والهلاة إثنين فانته هذه محرمة ولا إلى أمد ولا إلى أبد إلى أمد أمد الإثيم عليه هرمته إذا ولي نكربي جراته جراته عاف إشارت بين أنجم إثاني ولبسيته هي كم ذاته الله فيهم إنه إحرام حجي دا قبضي إنه إحرام عمره دا قبضي إنه قائدته إنتبه بقى كنا والله هذا الشيطة والربيات فلّي حجيك يستطيع هذا الشيطة دقوا قريبون اللَّهُ أردام نَمْنِي الله فيكم نمني بقى خطيلات جديتهم أصو إحراما كي تجيروا عرقامين مرضي وليفين نتجيرا وأن أكسي شريعانا ya dat chiso barche tabara kalawfik ku hatje yo itin ihirama hadji kabate yo taka in ihirama hadji kabaate jara lama waliit haga Ihrama kanarra, ra Haga ti ha hirama kana la yanghul wala 'yong wala yak su pobu rabahul jamante laal buhaare atto shanappan isi kaafirata de indala argate wali galani garma mantin fikiristan ta mantin isi kaafirata de fodo nin tawulan ni salamata itok wala tan ki ful musyrikati hatta yu'minna isi musyrikata de sanin fodi na nikahan hidatina hada izin amantuti yo amantama isi كافرة نكايرتون انتو هناك مثلا مناسبة كافرات التي هي مسلمة ساعت كنون انتو آياني لا تشوف يستطيع رفتاج ابتبارك الله بيكم وإذا كان ما لعل كتاب ينفوذون تهامي تجدون ماذا حكم ما جوز الله لين كيز تجيران وري أران تنا أمانتي أذ أذ ذ الدنيا تنا رتي كابو غر أمانتي كمال لك كيامو كارا الدنيا رجلكم مرتي مشرك أجدك ما كان كيز تجيران مشرك أجدك ما كان كيز تجيران آية نقول لمان دوب أقول مشرك مفودين أجدا سنيدلنا على كتابلنا مشرك وما أجدا أبكم تاوه تاجيران لا سنحكمي دورا تَكَانَ نَسَارَا كِرْتَانَ تَكَاوَ يَهُودَا تَهُ أَكْتَسَابَ دِنْتِي سَبْنِ إِثِي غُسَتَانَ لَمَان تَهُ حُبَاتُ تُبَرْبَاجِيلْ يَوْ غُسَتَانَ لَمَان تَهُ نِسِيدَا حُبَدَمِ أَحِيفَا تَهُ تُبَرْبَاجِتَ أَمَن أَحِيفَا تَجِنَانْدَرَيْن رَيَايَنِ سَرِيحَ أَهْلِ كِتَابِ زَن وَيَتَهُودَن وَالْمُحْسَنَاتُ وَالْمُحْسَنَاتُ من الذين كتابك النماميرة يهودا من سارته نسيوه بثامه أهيفته نسيوه بثامه أبكر ستين وان سلاشرتين قوتهم بربات جسوع قوتهم سنك من نسا كسابها كنا بعو أبكر يوم ما جت تي تي فودو إن تهويجوا إن تلاعقة في ذي أمان تين نسي مالي أمان تين سيكريستانا لكنه نكيرني مجنان ولد تين هداه مو هدا يومي تولد تين أبد Illa amad amat nii sii Hatta tuslim Hada islamu maa kiesa Sintutti hintahu de biikum Inni akhraffaada inna jahhaffaada Jahhaffan Gabritti fuduun hintahu muslima Gabritti muslima fuduun hintahu Dalin nii pijaraa sana Alla ayanin dubattu la la la aywa aywa maratu sharti male Isi fudun danda wajjum sharti da male ti isi gabritti Gavritti gabritti muslimataade sharti da male fudun dandahu sharti summa sharti ahuri Al-Qur'an sarihati tubba saajira. Al-Sarihati tubba saajira. Ayat Sura Tunisa ayat Mekaa. Kysi tubba saajira? Eh? Eh? Eh... Maradu tukufan istitana. Istitana. Hurri fudu dal-Nabi. Kysi birisata fudu dal-Nabi. Kysi tubba saajira. Kysi tubba saajira. Al-Sarihati tubba kumul. مؤمنات. صدفان محسنات عذيفاتته محسنات غير مسابقات. أفربان خوف الزنا زنا سداته. يعني خشية العنا. نمتى تيجي يود زنا haramake sabayyo sudade shartin kun afran kunara to padami badin ulama shartin birale to maidani marattu shartin afran kun argame sanin daddabe fudun idafta he male isi gabriti muslimata fudun hinta huya tu barakallahu torbafan Hukmii gabra dhubbatu vii, gabriti kana keesati hekduarra Kelleen sarra nordoku keesati gafi iti taasure Gabra jechu nkuni maali sila nuburraa cha khanang gabra jalan biya gariti nuhi jadeakka khanamara kaagafatujjira Kaneroi Kanero debi taalee akademi saati tigafi debi keesati leliyate irrahaaseenelle maratu Wannee kukabdan gabra wannee jechuun mukun arda injira injiru je tudami arda injira je cobaken ni jurumbe no amanta injira isa arka alama ditille akka seradi ditille injuru e kasharian ratu basaje to yero shariaan islamu ba kasharia goda mutti umanni dawlan islamata kafi dawlan gabra ta kawallonte najiddu sanitti kafira bo ji amega gabrata abkan umam biya ta karata mani biya ta di maata e bi amma sanamide me gurrajata he ajiyati deme dalaga tugabrajaccun kuniyaslanwan hadamu kabumini wan hasamu kabumini kuni bilisa bakaji rumarati bilisa bakadala bilisa bakade metinne bilisa yin minama dirahatahu dubarti hatahu nama biradalagun ajira jara malyan araba من danan mallaka burate na biradala bu da sin leyo tate ha di mata ate mallaka burate ita bira sedin na jiti waligan teji du ulama ne biti mallate ni di citti Kukmi gabridi dankab ne ulama ne kabatani radu batane kanalle be fu Apta baraka kananin sobamne Kitabarak kitabara bidije tanin ne yakka soban gabrum ma dubbatamu gabra kajadanin ne de ka akka yetti tanami ji eh huruda Gavriti joo viitatte, ettei fajadatuinen danda ei niitära. Isi joo viitatte, o, isin korvaa niitä viitatte. Joo sankeisetti, joo rom viitatun tausan keisetti, joo kabitatutaan. Korvauksen ettei fajadatuu, ta ha monta hu, joo kajen mutaa, lähokimme sharjettiintä. Maalisi, kuin valamat valhalis. Isin sai akanami idzin atta syariatiti harta itti jalatti bulaga fa bitatte fit yo dirta sayo itti tu harki sa jalatti bulu du majecchukulla mawwal fa alle tagama gamana kanafjeccu syari'an amma idzin uru namaj tabi de tezun dirta kabita abaw raqabdi kanafjeccu hukmi itike ittiti e kullinne akka innit fayadatu dandahu akka nankit cuuita gabriiti bidade fayadatu dandahu yero gabri dirusanitti isin amoo gabri chayyo bisatte akka sawwaqom madalage jettu sawwan birada lagi jachu ni nintahu jachu warra kallabikum niteenille walitine dam inne sadde ta faka rooma nankit cumang gabriiti bisate kun akka shayna sita jadaa netti inshaallahu al fawzan habidahu allah ta'ala Dah Tiyo itu bila tu nikah hari itu Mo bila tu masa ni gahawai tajadan, bila tu mata gahai nikah ni hentahu jalan. Ma Dewi mil katu akadirah aku ada santuir raja jaba. Keh ini itu isi arga tuin santuir raja jaba karena aku nikah ni jaralaman nilen hin hedamo wayeu malaad sa yidi ata da wa mam lokatahu ni anna milki aqwa min ake din ni ka akedi milkando santu. Aqwa jajaba kan ka ha wala maama huwa aga minhu. Aikdin nikahaa, one isarra wan e sarra lafa ati wajitingkaba mu ak din ak din ake din wanni sara lafa kana jari le ni ka kuni a kamama siti dupata meti hok me kana geratu le bat to kok kana oliti hundi afran wali ti kabun hina kachi aiti aba ti sardedi sardedappa kana be torbappa kana yo hukmi gabra toppa gabra toppa de chon rabu ne wajaha jahadi ahurin durasu me kawalitti khudani khudani ko ni harama ni ila amadin yani haramun man haga yero haga yero di bakkamare kana والاتهدتون حرامات جبارك الله فيكم وإذا كان جنن وان محرمات نسبة انتهي اللي دباني محرمات رضاء انتهي كراه وزيزة انتهي اللي دباني محرمات كراه صد دمات انتهي اللي دباني محرمات أبد dubatame محرمان hada yoro ti wal furu nin tanelle dubatame je dubatame je waita kana mani adora ke cene jeja waita kana je nu asitti hukmi radaa'ate sitti hukmi radaa'ate sitti hukmi radaa'ate sitti ahkamni hiddun hafe wan juru hukmi Hukmin radaa soddumma kessa ho, nidemamu, hindemu hukmin radaa nidemamu, ei sotdomma keissa niide hindemu sotdomma keissa niide mamu on de mu. ni Hada lama kaabad haada lama kaaviti. Jandayama haada Rabbi man jarati wa ummahatu Uh haa sonduma ka yatan wa ummahatu nisaykum wa ummahatu nisaykum ummahatu niiti sani haram golaget ummahatu dana thadal telle nummi sa jarala cewin kaba huk mi ra raavanta mata upite inya lauta la hávanne landa ha sam yo akarapi ja viseti thorbáta he korechata he insya lauta la rahudanna ha dersin ke nettmarata derrsihana jabetaati hordo habarakal la ohekum ndae laatira fera eh gasi ni gasi mubashiral la de majuru eh den ler sar ra ra patujerayo saraj nikaya ni ne abba إن تلنصال أن نأتي معلي برباد دقينا نمي إسلامة عيو تاتي ونأتي إن تلنصال أن نبرباد دقينا نكايدة طوفي لنجيرو توكوفا صلاة دي سون جدو سينادي جدو أمتها كافراتي أحدين جيرو صلاة فمن ترتها فقد كفر نام صلاة دي سي كفر جدون سريها علماء من الرابة ومن الرابة أن يتكون قد يتكون ولا بني ورمل الرابا حدن نكنين هندمو ورك جمهور كامل الرامبهو نكنين صلان واجبا الرامبه ني واجبان تجدي مدي الرامبهو جدان جدا بما هدمه جاني ولكن اديتين صلانم فدتنا ما جديزا اديتين صلانم فودونين انتحو اذا صلانتي كنولين انتحو شرط اول اكاد ور الوضو دي كانه تدي ونيت بنيده بار سينما ني غرباتي ستي إذا اتىكم من سرباو ندينحو وقولوا كحو نما دين تبتو من سرباو ندينحو وقولوا كونا ما قلوب على تمو نما دينتا جالا تمو دين تا, تا, تا تدين كابو دفض فر الدين والا ثري بات يداكا ليسيلن تدين كابتو دين مالين دا مالين kana waje tabarakallahu bikum ko mintau sinin jannatun tabarakallahu bikum gaafin salamaka wa rawalid ni batani ni nekana taratti وان سر بربا دمي اللي هو مقبابا دا اتين دوران خرا ملي دان اثي والي رفز تي اثي شرعين خراسين قولين ذناء اتدالي دي ربي كي تي تي توبط دي كي تي تي توبطن سنكة دقاطة دو اثي تناماتيسو دا الدرد اثي تنكت قلبين تي isi در الراج اثي تنرى قلبين تي hakeeka yo ale temi khana beja wan dalaga tanake torun hubanne ra kuni tauba mi di mala gododa yo noberaga hatani haramatani ni teden tamale anigara kiyanni kenni hidamu koni uhan ulama he tonje tani doktor shukurille video channel le marra hedu gatisinidi ifne jirra koni shayni ke dabrani hori bakta he dokkonam ni dake hin halai jaje deyo gorre mal bua lantaram di syukurakan jani horiba horiba taido yegenni bantae dagena ntiyo gorre goronni ni boda gorre itu mal halaija atasanin sallallahu nabina muhammadin alaihi wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takkafto radio nur muhadara kan sheinike nakabajamo fi jallatamo sheik gazaali المحرمات إلى الأمد والروتا يرودا فوت إساني حرامتا هن اي نوفاكتا هن بل إنان شيني كين نوفيبسا نجيرو أكي فتوتا في كبجامتوتا كين مهادرا قيا هردا بو آقودا رابو فتنجن ني أبديكا كانرت كي كافي غافي فتوايو قباتا كاراتورا كين واتسابيتين نو ارگودندتو اگفاتو تافی کبا جمتو تاکن کوپی پروتین سینا والسلام علیکم و الله و برکاته <سؤال> al minura nurini barehda inna rafid abafirko uda wala allibah harjib musabida kharasi imbada khatto qabdu wala ma hiya hayu gurudia ya lawailhes radad anti sunna rasul kara ahmedi lugajilka Irano Dawa ni wa amba dia, Ula ma rabitho ulfeeshi ni jalla taqwa jalla